وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدل قوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وَإِذْ لَمْ يَحْتَذُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكُ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُتَأَيِّمٌ وَرَحْمَةٌ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَنَ الْعَرَبِيَّ الْيُومَ ذِرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا لِيُومَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وبشرى للمحسنين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 وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَبْعَثُهُ وَأَصْلِحِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إلَيْكَ وَإِنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُلَاءِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْدَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَأَّزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُعْدُونَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتُعِذَانِ مِن أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِفَّانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَبِ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أولئك الذين حق عليهم القول في أمر قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاترين ولكل من درجات مما عملوا ولوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون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 إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لفأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت مِنَ الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكنني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبلا أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم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 وجعلنا لهم سمعوا وأبصاروا وأفئدة فما أغن عنهم سمعهم ولا أبصارهم فما أغن عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهم من شيء إذ كانوا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 وذلك إفقهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يتمعون القرآن فلما حضروه قالوا أوصتوا فلما قضي ولوا إلى قَوْمِهِم منذرين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 قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تفتعجل لهم كأنهم يوم يرؤون ما يوعدون لم يلبثوا إلا فاعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاتقون